تسعة استمع الحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك ليلى وسلمة في السوق الشعبي أهلا وسهلا تفضلي هل من الممكن أن تعطيني كيلو من الفراولة؟ تفضلي هل تريدان شيئا آخر؟ نريد الباذنجان والطماطم والفلفل أيضا بكم الباذنجان والطماطم؟ الباذنجان بأربع ليرات والطماطم بثلاث ليرات وكم كيلو تريدان؟ نريد من الباذنجان ثلاثة كيلوغرامات ومن الطماطم خمسة كيلوغرامات هل النعنع والبقدونس بليرة واحدة؟ نعم يا سيدة الصغيرة وهل تريدين النعنع والبقدونس أيضا؟ نعم من فضلك